بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من كتاب الله سنا إلى كفرنايت وصدّ الكتاب من مريم إلى ذبيب من ذبيب ارانا للغني فلا تبصق علينا بعن وما لله في بي I that uh -huh. la <laughs> Jangan lupa like, Allah